فسارع في رضى الرحمن دمنا فان القبر مبتدا الحسابي فسارع في رضى الرحمن دمنا فان القبر مبتدا الحسابي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 فأول ليلة في القابر خاطب بكى من آسره كل الصحابي فأول ليلة في القابر خاطب بكى من آسره كل الصحابي وابادر ان بقي في العمر وقت فان الموت يطرق كل بابي وابادر ان بقي في العمر وقت فان الموت يطرق كل بابي ولا تركن لأهل الظلم يا